و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي بمه وعلى آله وصحبه وعلى الامي م ن نعيد ا ل والإقامة و ق ي كفاية ي ل فرض ر وإنما س ع ا ا ن بمكتوبة و ي ق ل في ا ل ع ي د و ن ح و ه اجمعين ل ل ص ا ة ا ة و ا ل ج د د ويرفع ق و ت ه إ ل ا ب م س ج د وقعت فيه ج م ا ع ة ويقيم ل ل ف ا ئ د ة ولا يؤذن في الجليد قلت القديم أ ظ ه ر والله اعلم ف إ ن كان فوائد ه لم يؤذن لغير الاولى و ي ن د ب ل ج م ا ع ة النساء ا ل إ ق ا م ة ل ل أ ذ ا ن على المشهود و ا ل أ ذ ا ن مثنى و ا ل ا ق ا م ة فرادى إ ل ا لفظ ا ل ا ق ا م ة ويسن إ د ر ا ج ه ا وترتيبه والترجيع فيه والتتويب في الصدف و أ ن يؤذن قائما للقبله ويجب ترجيبه وموالاته وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان وشرط المؤذن ا س ل ا م والتميز والذكوره ويكره للمحدث وللجنب و اشد والاقامه اغلط ويسن ت صيت حتى نصوصي ف عدل والامامه أ ف ض ل منه في الاصح قلت الاصح انه أ ف ض ل منها والله اعلم قلنا هذا من الامور التي خالفت فيها الامام النووي الامام الرافع فالامام الرافع يرى ان الامامه افضل من الإمام من الأذان رجحه الإمام النووي أن الأذان ا أفضل ل وذذي رجحه قالت ن ه ع ا ل قولا ممن دعا إلى الله ى ومن ممن أحسن دعا قالت ا ع ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع هم المؤذنين ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ق س ترت هذه ا ل آ ي ه ا ل م ؤ ذ ن ي ن ولخبري ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم و ا ل ا ض ل ة لذكر الله رواه الحاكم وصحح اسناده أن يراعون هذه الأمور ل وللتمام ل م ر ر ة ت ا ا والمغزرة وشرط الأداء هذا الذي ذكرنا شرط المؤذن ان يكون مسلما مميزا ذكرا فلا يصح اذان الكافر ولا الصغير الذي لم يميز ولا ا ل م ر أ ة ويحرم على ا ل م ر أ ة ان تؤذن لانه ي ن د ب للمؤذن ان يمد صوته وان يرفعه وان يحسنه ولو فعلت ا ل م ر أ ة هذا لكانت سببا ل ل إ ب ت س ا م ه بدلا ً من ان تكون سببا للاستطلاع وتكون سببا لفتنه الناس هذا الشيء والشيء الثاني لم يعبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل م ر أ ة ه نزلت وطبعا ً هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ا ن أ م ا ب ا ل ن س ب ة للاقامه فيسن ل ل م ر أ ة أ ن تقيم إ ذ ا كان في ج م ا ع ة النساء بحيث تسمع النساء فقط أ م ا شرط الوقت، الشرط الاذان و ق ت ل أ هذا المؤذن الشرط、الموزن. وأما هو شرط الأذان فهو الوقت ما يصح ا ل أ ذ ا ن للظهر قبل أ ن يدخل وقت الظهر ولا يصح ا ل أ ذ ا ن للعصر قبل أ ن يدخل وقت العصر ف إ ذ ا ما اذن الانسان قبل الوقت عالما عامدا و ن قد ارتكب المحرم حرام هي ان يعمل هذا هذا العمل في الشعائر ما عبد ُ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذن للصلاه قبل الوقت ط اما اذا اذن مخطئا بان ظن دخول الوقت ثم ظن له ان الوقت لم يدخل فبهذه الحاله يعيد الاذان ولا شيء عليه. ويثاب ل ا ش ء عليه ي و على أ ذ ا ن ه الذي اذنه قبل الوقت ل أ ن ه ما أ ر ا د العمل و إ ن م ا ظن دخول الوقت ومان له أ ن الوقت لم يدخل وظن البين خ ط أ ه لا عبره لي فيعيد ا ل أ ذ ا ن وشرطه الوقت فلا يصح ا ل أ ذ ا ن قبل الوقت إ ل ا الصبح ة إلا فانه ل يصح قبل الوقت بخبر الصحيحين إ ن ب ل ا ل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أ م مكتوم أ و حتى تسمع أ ذ ا ن ابن أ م مكتوم زاد البخاري, أي على على ما عليه. زاد البخاري وكان أ ي ابن أ م مكتوم رجلا أ ع م ى لا ينادي حتى يقال اصبحت اصبحت فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن بلالا يؤذن ب ص ل ا ة الفجر يؤذن بليل ث م اداره ذ ا ن ا إ ذ ا الاذان م ج ر و ع ل ص ل ا ة الفجر قبل الوقت ويشرع لها ومجروع ل ه ايضا أ أ ذ ا ن آ خ ر بعد الوقت ف ا ن ف ر ض ا ل ص ل ا ة الصبح من بين جميع بانه ي جميع ن ل ل ص و ا ت ب أ يجوز أ ن يؤذن لها قبل الوقت ل أ ن الناس يكونون في نوم ربما كان بعضهم جنبا و فيستعدون للصلاه في الاذان الاول ف إ ذ ا ما دخل الوقت سدد ا ل أ ذ ا ن الثاني ليعلم الناس بان الوقت الشرعي قد دخل و ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل لا يحرم الطعام ولا, ولا الجماع ا في ليل رمضان و إ ل ا م ا هو ا ل إ ع ل ا م باقتراب الوقت فقط و أ م ا ا ل أ ذ ا ن الثاني فهو ا ل أ ذ ا ن الذي يجوز للانسان أ ن يصلي به ص ل ا ة الفجر ل ا ذ ا ن ا ل أ و ل ما يصلي به ل أ ن ه الوقت لن يدخل بعد الاذان الثاني يجوز له أ ن يصلي و ي ب ت ن ع عن الطعام والشراب اذا كان ظائما أ م ا ا ل ي ق ا م ه فلا تسرع قبل الوقت ل أ ن ه إ ذ ا قام يريد أ ن يصلي وشرط من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة ت ق و ل الوقت و اصلا الاصل في الاذان أ ن ت ك و ن بعد الوقت و لم يرد في ا ل ا ق ا م ة أ ن ه ا قدمت على الوقت و لذلك ابقيناها على الاصل بخلاف ا ل أ ذ ا ن فقد ورد في صلاه الصبح أ ن ه يقدم على الوقت فقدمناه و يصنوا اذنان للمسجد كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في المسجد مؤذنان في للآن ومن ح ق الله ابن مفتوم ولذلك ي ب أن يكون للمسجد فوائد وجود المؤذنين في المسجد أ ن يؤذن احدهما ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل في الفجر ويؤذن الثاني الأغام ا ا ل ث ن يؤذن ي واحد بالصفر قبل الفجر و آ خ ر بعده لما مر معنا من وجود مؤذنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته وبامره تاتيا به صلى الله عليه وسلم ويسن, سامع ويسن لسامعه س ا مثل ع لسامعه الأذان ويسن م قوله اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر يقول السامع الله اكبر الله أ ك ب ر لقوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري ومسلم ويقاس بالمؤذن المقيم فنقول أ ي ض ا كما يقول المقيم الا ببعض الكلمات التي سنتكلم عنها ا ل آ ن وهذا شامل للجنب و ا ل ح ا ف ض و ل ل ل ع ذ ر فالجنب إ ذ ا سمع ه ذ ا يقول كما يقول المؤذن ا ل ع ب ا ر ة ع ا م ة ما خ ف ت ق ا ئ ر من غ ي ر ه ولانه ليس من شرط الذكر الطهاره وكذلك الحائض وهي أ و ل ى من الجنب في ترديد كلام المؤذن ل أ ن الجنب يستطيع رفع الجنابه بالطهاره ولكن الحائض لا تستطيع هذا ف إ ذ ا جاءت للجنب وهو قادر على رفع الحدث فان يجوز للحائط من باب أ و ل ى ومحل ا ل إ ج ا ب ة وراء الكلام م ب ا ش ر ة ف ا ذ ما طال الفاصل بين الاذان وبين ت ر د ا د ي للذكر وراء المؤذن ما يندب لي أ ن أ ق و ل كما قال المؤذن لكن لو كان الفاصل قصيرا ف ب هذه الحاله ي ج و ز لي ان أ ر د د الكلمات ب أ ن ق ط ر ا ل ق ا ص ل لا يضر و ي س ا ن ي لسامعي مثل قوله إ ل ا في حي ع ل تيه يعني اذا قال ا ل م ل ا ن حي على الفلاح ف ب هذه الحال يقول السامع لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وسواء في هذا ا ل أ ذ ا ن و ا ق ا م ه في الاذان تقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله أ ر ب ع م ر ا ت وفي الاقامه تقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله مرتين إ ل ا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وكلمه حيعلتيه منحوته من قولنا حي على الصلاه حي على الفلاح وهناك كلمات أ خ ر ى أ ي ض ا منحوته من كلمتين مثل ا ل ب س م ل ة إ ذ ا قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله ذ ا قال الحمد لله رب العالمين والهيلله اذا قال لا إ ل ه إ ل ا الله والجعفله اذا قال ج ع ز فداءك والطلبقه اذا قال أ ط ا ل الله بقاءك و ا ل د م ع ة إ ذ ا قال اداها الله عزك إ ل ا في ح ي ع ل ت ه فيقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قلت هذه آن ا ل إ ما م ا ل ن و و يريد ما ي أ ن يستدرك على الرافع أ وما يريد م خ ا ل ف ة ا ل إ م ا م الرافع و إ ن م ا يريد أ ن يزيد اشياء ما ذكرها ا ل إ م ا م الرافعي في المحرر قلت و إ ل ا في التتويب ا م ا م الرافعي ق يسن لسامعه مثل قوله إ ل ا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب طيب إ ذ الا ق ا ل م ن بالله ن ن و و م ماذا ق ل كلمة مرددها مثل الحيعلة لكي قلناها النووي الرافع النووي أقول لكم كلمات الإشياء التي يقول النووي هناك مرددها نرددها ذكرها ذكرها زادها إمام ما إمام فيها、النوبي. في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا الله اعلم بعضها يكون في م خ ا ل ف ة ا ل إ م ا م الرافعي تصحيح شيء خلاف ما ص ح ح ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع بعضها يكون من أ ج ل استدراك أ م ر على ا ل ر ا ف ع ا ل ر ا ف ع ما ذكره ويريد ذكره قلت و إ ل ا في ا ل ت س و ي ب أ ي في قول المؤذن ا ل ص ل ا ة خير من النوم فيقول أ ي السامع صدقت وبررت بكسر الراء ا ل أ و ل ى والدخول ا ل ث ا ن ي ويجوز الفتح يجوز أ ن يقول صدقت وبررت يعني صرت ذا بر دعاء ا ل م ؤ ذ ن ا ل ص ل ا ة خير من النوم السامع يقول صدقت في هذا القول وبررت أ ي صرت ذا بر قلت و إ ل ا في التتويب فيقول صدقت وبررت والله أ ع ل م وكذلك في كلمه ا ل ا ق ا م ة قد قامت الصلاه قد قامت ا ل ص ل ا ة يقول السامع أ ق ا م ه ا الله د ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض في خ ب ر رواه أ ب و داود رضي الله عنه باسناد ضعيف وعلماء الحديث قالوا إ ذ ا كان الحديث ضعيفا يكاد يكون متفقا عليه بين علماء الحديث ان الحديث اذا كان ضعيفا يعمل به في فضائل الاعمال يعمل به في المندوب والمكروه ب ب ث ل ا ث ة شروط الا يتناهى ضعفه يصل ي د ر ج ه الموضوع عند ذلك حرام على الانسان ذكره حتى ليس لعمل على خبر الموضوع حرام به خبر الخبر ذكره شر ان وذكره لعالم ف ي ح ض ر ي في أ ي معنى كان إ ل ا واصفه و ض ع ي الفي جلال الدين سيوصف المصطلح الشرط ا ل أ و ل ا لا ي ت ن ا ى ضعفه والشرط الثاني أ ن لا يعتقد فاعله سنيته م ا نعتقد سنيته نفعله ا ع ت ل ا ط ا والشرط الثالث أ ن يندرج تحت اصل من الاصول العامه للشرع يعني ما يكون فيه منافي ل ق وطبعا الشرع ولمصولين و الدعاء وراء الملذن الدعاء ممتلئ تحت الاصول العامه للشرع على شيء مطلوب من ا ل إ ن س ا ن بصوره ة عامة تعمل الضعيف الحديث طيب ليش أ ن باقي في هامه ذ العصر ا ا ل في ي هذه أ استجرى ي ن م مخالصين جماديرا علماء الأمة من المحدثين القول الحديث الضعيف لا سبحانه لذلك بأن يجد فيه قديما ً وحديثا الحديث الضعيف نعمل به ف والضعف في ض مضطرح ا الأعمال لأن رجل عندنا تدرسوا منكم معي الحديث الحكر على الحديث بالصحة حقاً الحديث في الواقع ونفس الأمر ل لأن رجل على ليس معي عن منكم ونفس ذ ا الصحة في خبر الواحد مضمونة و ض ع ف في خبر الواحد م ض م و ن لأنه ن ن ع د ا قد يصدقوا ا ل ك ذ و ب قد ق د ي ص ا ل ك ذ و ب ق ا ع د ة ع ا م ة مالم ما يكن الحديث موضوعا ن حكمنا ن ح عليه لأنه بانه ع ض ر و ه م في ظهر ح ك ا الحديث على ن ضعيف لكن اليس من المحتمل أ ن يصدق هذا ا ل ح د ي ث ن ع م معتمل المسكلة ا ي ا لها سأحصل بشكل ف في القطرع هذا الحديث ك م على ل ا ح والحكم السيوتي يقول الحكم ونفس ا ظاهر الاحاديث ل على ليس الواقع ع ف و الامر م ر ليس ل الحط ح ط و إ ن ا الحط الغني إلا ما ا هو ل ب خ فقد اختلف علماء الامه على مذهبين بعضهم قال ب ي القصر بصحه كل ما ورد في بخاري ومسلم سوى الاحاديث المتقده عليهما ح ك م ما في البخاري و م س ه م كحكم جميع ا ل أ ح ا د ي ث التي و ل د ت من طريق ا ل ا ح ا د الحكم على ظاهرها ليس الحكم حكم قطع وهذا ما يكاد يكون متفق عليه بين علماء الحديث ولا عبره بقول الجاهل في هذا الحظر او لا يتخبطون بشرع الله ويحركونه نعم ويسن لكل من مؤذن وسامع مؤذل, مؤذل والسامع له أن يطوء يسن ان ي... بعد ان ينتهي المؤذن من الاثام ينسب له ولمن سمعه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه لقوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ف إ ن ه من صلى علي ص ل ا ة صلى الله عليه بها ع ج ر ة ثم يقول أ ي المؤذن والسامع بعد ذلك اللهم رب هذه ا ل د ع و ة ا ل ت ا م ة و ا ل ص ل ا ة ا ل ق ا ئ م ة ات محمد ا ل و س ي ل ة و ا ل ف ض ي ل ة ومعك مقاما محمودا ا ل ذ ي وعفه لقوله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك لهذا الدعاء يسمع النداء حلت ي يسمع ن ا ن د ا ء له ش ف ا ع ة ي و م ا ل ق ي ا م ة رواه البخاري ن بين والإقامة. من منذبات الأذان、والإقامة. يندب الدعاء بين د الدعاء الدعاء ب التذال والإقامة والإقامة التذال والإقامة جملة الدعاء لا يرد بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة فادعو رواه الترمذي وحسنه و في كثير من الحالات ا ل إ ن س ا ن يدعو و ل س ي م ا في أ ي ا م ن ا هذه فتكون ن ت ي ج ة الدعاء عكسيه ندعو ليلا نهارا هذه الايام لكن دعانا على ما يظهر أ ن ه يرد علينا م ا يستجاب له وهنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول الدعاء لا يرد بين الاذان و ا ل إ ق ا م ة ت ج ع و و أ ظ ن أ ن ن ا جميعا نعرف ما هو السبب في ع د م سماع دعائنا ل أ ن ن ا نحن المسلمين اليوم الحرام أ ص ب ح أ س اساسا في حياتنا في الحرام أصبح أ س ا في حياتنا وسلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ي أ ت ي على الناس زمان من لم ي أ ك ل فيه الربا ف إ ن ه يصيب غباره أ و كما قال صلى الله عليه وسلم اليوم ليس فقط يصيبنا غباره و إ ن م ا يكاد يكون جميع المجتمع واقع فيه فصار طعامنا حراما ولحمنا نبت ودمنا وعظمنا ايه بالحرام لحمنا ينبت بالحرام وكل لحم نبت من السحت فالنار أ و ل ى به و ا ل ذ ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حذرنا من هذا أ ن يكون أ ط ع م ا ل إ ن س ا ن حراما و م ن ب ت ه حراما ويضيع اوقاته في الحرام ثم يرفع يديه الى السماء ويقول الله الله ان يستجاب له كيف يستجاب له ما يستجاب له شرط الدعاء حتى يستجاب أ ن يكون الداعي متقفرا أ ن يكون الداعي مستقيما أ ن يكون الداعي طائعا أ ن يكون مقلعا عن المعاصي أ ن يكون نادما على ما فرط في السادس ا ل أ ي ا م و أ ن يكون مخلصا في الدعاء و أ ن يكون متيقنا بالاجابه يدعو وموقن ب أ ن الله سوف يجيب دعاءه ومعظم هذه الشروط اليوم غير م ت و ف ر عند الجمهور ا ل أ ع ظ م من أ ب ن ا ء ا ل أ م ه ولذلك ندعو فلا يستجاب لنا ف إ ذ ا سمعتم هذا الكلام الدعاء لا يرد بين ا ل ت ذ ا ن و ا ل ا ق ا م ة فادعوا ودعوتم الله ولم تجدوا ا ل ا ج ا ب ة فلا تقولوا ان الله ما أ ج ا ب دعاءنا خلافا لما ورد في الحديث ولكن قولوا ربنا إ ن ا ظلمنا أ ن ق س ن ا فاغفر لنا ل وتعالى ه سبحانه أن أ ي ي والطريق القوي وأن عن الحرام. نحن اليوم لسا في الربا وانما في لسه الحرام في وسط الحرام وحياتنا الحرام ليس فقط من امر الربا الذي تكلمنا عنه في معظم جزئيات حياتنا في طريقنا في مدرستنا في جامعتنا في وظيفتنا في بيوتنا المحرمات صارت تطرق صارت ظ ا ه ر ة جليه يتفاخر الناس بها ومعظم الناس يقع يعرف أ ن ه حرام ويجاهر به كان الناس الماضي ا ع د وقع بالحرام ا س ت د ر اليوم الناس تقع بالحرام وتفاخر بالحرام وتجاهر بالحرام ولذلك صار ا ل إ ن س ا ن يدعو فلا يستجاب لدعائه ل ت أ م ر ن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أ و ليسلقن الله شراركم على خياركم ثم ي ج د صالحوكم فلا يستجاب لهم و ا ل ا م ة إ ذ ا كثر فيها الخبث واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أ ن الله شديد الغفار قال قالت ا ل س ي د ة عائشه الاهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم اذا ك ت ر الخبث ف ن ق م ة الله تعالى إ ذ ا نزلت تعم جميع الناس جميعا والناس يوم ا ل ق ي ا م ة يبعثون كل واحد منهم على نيتي على ما مات عليه الطائع يبعث و على طاعتي والعاصي يبعث على معصيتي فاتقوا الله تعالى وادعوه مخلصين له الدين و ت ص ل و ا ن ص ف ك م من الذنوب والمعاصي وبعد ذلك ترفعوا أ ي د ي ك م إ ل ى السماء ارفعوا أيديكم بالدعاء الى الله وكونوا على يقين ب أ ن الله تعالى لن يخلف وعده ولن يخيب ظن عبده والله تعالى وعدنا بان ي ت ج ي ب دعاءنا لكن بالشرط الذي ذكرنا أ ن نقدم أ و ل ا ما طيب ل ن ا بعد ذلك ن ج و ل بد أ ن نجيب الله دعاءنا و ص ل الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم